وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتائل بابك لأبوابي الصرف ولا علم إملائش ولا علم تجويد وقراءاتش هرجن جيفي أذل، وقديماً علمي نحو يا للقى علمي عربيية دان راو ويسأل لها كثير بالصرف كان الشهر أخرن ريت لا كتاي كثير النحو كان الشهر عندك ريت ولا تجويد وعلم رسم إملائش هدا أخرن ذل، كانت يقوى كعلم نحو الصرف جواز نونا لا ويل سأل سعيد يعني أم بابي واقف وعندك لبابي تصريف وعندك بابي لاء وهمزه ووانة هل لك وتعي كتابة عربية كان ينحوك عندنا لا لك كاتك على سلكي رحمة أوستيد وقفك لرحمه رحمة بها وأروها مسلمات جمعي مؤلثي السالم ما كاتي وقفك يعني رأيي جمهور أصحى ويكا مسلمات بتاء هناك مسلمات قراءة شهي ببشي ور بوي علي إذا وقفت على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة أقل خوي تاء كالساكن بيت لم تتغير وإن عليه بالتاء نحو قامت وقعدت نالي قامة. قامت بتاء تاء تأنيث او ساكنه وان كانت متحركه اجتيك متحرك فاما ان تكون الكلمه جمعا بالالف والتاء او لا او كتصيله كلمه كان جمع مؤنث سالم بالف جمع فان لم تكن كذلك غير بالف وتاء جمع الوقف بابدالها او تقول هذه رحمه رحمة هذه رحمة وهذه شجرة وبعضهم يقف بالتاء لا القراء شندق لا علماء بتشيل سريعا وستن وقد وقف بعض السبعة يعني القراء السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة إن رحمة إن رحمة, إن رحمة الله وإن شجره الزقوم وإن شجره بالتاء وسمع بعضهم بقول وسمع بعضهم يقول يا اهل سوره البقرة يعني يا أهل سورة البقرة. يعني بدل ما لسألوا بقرة فقال بعضهم من بعض من سمعه هل يقلع والله ما احفظ منها ايه يعني ايه و قال الشعير و الله هو ان جاكا بكفى مسلمه و هو ان جاكا بكفى الله هو بعد ما وبعد ما وبعد مت يعني من بعد ما وبعد ما وبعد ما و بعد وقفت كل سري اصلوهما سماتش اصلقيتش اصلهما, أصل أصلهما فقلبتها ان يعني قوي مايا هكذا تمه ثم قلبت هذه الهاء تاء تشبيها لها تشبيها لها بهاء التانيث يعني اصلا قيش من بعد ما وبعد ما وبعد ما كاتك وقف النسلي كذب لبروي أما قلبت ها أن يعني ما دعائك النسلي علي مت والله انجاك بكفي مسلمت كانت نفوس القوم عند عند الغلصمت الغلصمت ويا رأس الحلقوم رأس الحلقوم <تصفيق>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 وإن كان جمعا أيا جرجمعه والتاء فالأفصح الوقف بالتاء أو, أو با وبعضهم يقف بالها وسمع من كلامهم كيف الاخوه والأخواه يعني أخوات أخواه وقالوا دفن البناه من المكرماه عربي يكون وتي أنا كش ريز نشاني ريز مع عربي جاهليه دفن البناه من المكرومات يعني كش عبر ربيا يعني أما قولك مخالفة ب من حيث الدفن أما من حيث الواقع هر كتشو هر ناموسي إنسانة إنسان, إنسان على دنيا وين لو ودفن البناه من المكرمة. طرام وقد نبهت على الوقف على نحو رحمه بالتاء وعلى نحو مسلمات بالهاء بقولي بعد وقد يعكس فيهن وقد يعكس فيهن على دوي دوي أمدي رزق وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف ونحو القاض فيهما بالإثبات وقد يعكس فيهن أم كلمتان أهانات دعاء الله وقد يعكس يعني أي تاء توانبةها لسريب وصي أيها توانبة لسريب وصي الله نبهت يعني لما تنكي جزء تفصيل الدوا في إشارةكم في وعلى نحو قاض أجر اسمك اسمك منقوص بو بياك كوتاي هاتبو رفعا وجرا بالحذف رفعا وجرا بالحذف يعني لكاتي جر، لكاتي رفع على قاض قاض جاء قاض مررت بقاض فلما جرب نصب ورأيت القاضية بإثبات ونحو القاضي فيهما بالإثبات ونحو القاض القاضي فيهما يعني في الرفع والجر أيش درست؟ أيش أشتواني بحذف أتاني بإثباتش إذا وقفت على المنقوص وهو الاسم الذي آخره مكسور ما قبلها اسم منقوص أو اسمائك آخرك يا بيت مكسور ما قبلها بيت فإما أن يكون منونا اسم منقوص يا منونا تنويب ياويه ينة أجر بو فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالحذف أو كاتل لكاتل أفصح حويا أقناء أبيتش فصيحة بس أفصح كاميا لكاتل رفع جرا حذفك تقول هذا قاض هذا قاض ومررت بقاض بوشه لكاتل وقفه ويجوز أن تقف عليه بالياء وبهذا وقف ابن كثير عن القراء على هاد ووال وواق من قوله تعالى ولكل قوم هاد وما لهم من دونه من وال وما لهم من الله من واق أو شيء وإن كان غير منون أقل منون نبو فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات لكاتي رفع جرا يا أكا هذا كقولهم هذا القاضي ومرته القاضي ها هنا <تصفيق> تقف تخف عليه بالياء وبذلك وقف ابن كثير على هاد ووال و وواق, وواق من قوله تعالى ولكل قوم هاد يعني هادي بس دالك روسين هم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وما لهم من نعم دون من نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم جمهور، بس جمهوري أنا الله. وإن كان غير منون فالأفصح الوقف عليه رفعا وجرا بالإثبات كقولهم هذا القاضي بياء ومررت بالقاضي ويجوز الوقف عليه بالحذف أتواني ألف لا مشي بيو يعني منونا بيت أو كاتايا كحذف وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاق في قوله تعالى وهو الكبير المتعال لينذر يوم التلاق وقف ابن كثير بليائي على الوجه الأفصح يعني المتعالي التلاقي بوشيو ابن كثير بوشيو خلال نذير الألف بي ويا وقد يعكس فيهم الضمير راجع يعني الضمير فيهم مبسيتي راجع إلى قلب تاء رحمة هاء وإثبات تاء مسلمات يعني تهاني بولي مسلمات رحمه رحمة قل رحمة مسلمات أبري مسلمات وحذف ياء قاض وإثبات ياء القاض يعني أتواني قل قاضي في القاض القاض أيوة قد يوقف على رحمة بالتاء رحمة وعلى مسلمات بالها وعلى قاضي بالياء وعلى القاضي بالحذف يعني بالله القاض يعني هل يكيد رستا ولم أفصحه فصيح مانا وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء أقر قاضي منوان بيت ين القاضي الإفلامي شبيو بيت أقر بيختحالة نصب أو كاتشيا وجب في الوقف إثباته إثبات يائيه وقال الله إذا كان المنقوص منصوبا يعني حال كونه منصوبا وجب في الوقت في إثباته يا فإن كان منونا أقام منونا بأبدل من تنوينه ألف فقوله تعالى قدنا إننا سمعنا مناديا مناديا أبري منصوبا منونا أو كاتيا وإن كان غير منونا وقف على الياء كقوله تعالى كلا اذا بلغت التراقي يعني كلا اذا بلغت التراقي سكون طرميه كيهرب منا لا مناديا ربنا اننا سمعنا مناديا تنين كنا مني بالام ابي ب الف يعكهربا ويوقف على اذن اذا إذن شون اذن ونحوي لنصف عن ورأيت زيدا بالالف سئذا إذا حرف أبمشي ورسم كلاوة أو حرف نصب يعني أو إذا نيكام بهم زدان نون بس هنديك شون رسميات إذا بالف منون أما لنسفعن لنسفعن او الفي نسفعا او النوني توكيد خفيفه لا نسفعا بالنون الخفيفه بايبوش الى قرانه ورسم كلاوه بو او النوني توكيد خفيفه اجر وقفة كل سري ب ب الف ب الف يعني اجنا اس النسفعا فعلا تنوين سر فعل نعم كسل سري اي بني وهو بس للرسمة وهاتفا لدوشو نشاء ولا يكون من الصاغرين ولا نسفع. نسفعن هرشي نوني توكيدي خفيفية بو اوي بيت بلين اقر وقفت كدل سري بيبألف كابو نوني توكيدي خفيفة وقف لسر كدل بيبألف رسما لنسفعن ورايت زيدا اقر منصوب يكتبو منصوب يذهبوا ب فتح نصب كلابو لكاتي وقفه باب الالف رايت زيدا بالألف يجب في الوقف قلب النون الساكنه الفا في ثلاث مسائل السير شونه نون ساكنه اكيب الالف احداها يجب في الوقف قلب النون الساكنة ألفا في ثلاث مساء إحداها إذن هذا هو الصحيح وجزم ابن عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون يعني علي إذاء بوانمون أقل يسأل إذن بوستان أقل لي إذاء بوانم ابن عصفور على شيء ابن عصفور علينا هذا الله إذا سري في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون وبنا على ذلك أنها تكتب بالنون وليس كما ذكر هذا بوشونية أو رأية أو شوانيه ولا يختلف القراء في الوقف على نحو ولن تفلحوا إذا أبدا أنه بالألف ولن تفلحوا اقلبوا إذن اذا عليذا قراء خلاف النمنيه بو كمن إذن اذا حرف نصب نيا اذا نيا كحرف نصب ب اما حرف جواب حرف جواب وجزاء ولن تفلحوا اذا ابدا بويا كاتي وقف لسريكي أليشي إذان تعليقيه من نسبة لسر إذان كاتي أخويك لسر لدرسي نقل ماكيد لهندق العلماء وروى ذلك يعني وروي ذلك عن المازني والمبرر وروي ذلك عن المازني والمبرد أيضا وينبني على الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتها فالجمهور يكتبونها بالألف رؤيا ورويا ذلك عن المازني والمبرد أيضا وينبني على الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتها يعني هاركس يقول الله ألف لسري أوستين أبيبا ألف رسميك هاركس يقول الله ألف نون لسري أوستين أبيبا شير رسميكا أبيبا نون بباريك مو وروي ذلك عن المازني والمبرد أيضا وينبني على الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتها، فالجمهور جمهور يكتبونها بالالف، فالجمهور يكتبونها بالالف، وكذا رسمت في المصاحف. وكذا رسمت في المصاحف بلان مزني والمازني والمبرد بالنون وكو اي ابن عصفور والمازني والمبرد بالنون من خملة سلام إذن بنون رسم بكتير وقف في الشتكد السري هربشيا بنون أتواني هرفل تحقيق لموضوعك خلي في غير القرآن لا قرآن أما دم بقلي رسم كدا و بقلي في السري وقف في قرآن بنون وقف في السري نجات بينهم خلاف أديك تفصيل تيجي أولا أما ما زني مبردا بنون بقوة ابن عصفور فراء رأيي خوش تلقى عليه وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف أقل عملك كتبت بالألف وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون للفرق بينهما وإلا كتبت بالنون للفرق بينهما وبين إذا وبين إذا يعني إذاي ظرفيه وتبعه ابن خروف بلم رهيبه قوتنيه قاستش في كتاب زيتيه بلان هر اور اي مجنني مبرد ابن عصفور بنون اذا بنون رسمك ليه وبنون يش وقف لسانك بلان وقفك اصلا كتابك مبنيه فرع لسرف وقف بو اما دام وقف لسري بنونا بنوني رسمك ليه كأصل لكلاما اويك بزمانا وذير هاشا أويك أنوسلتوا وجزم ابن عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون أو راجح بلان ابن شامك إذن هذا هو الصحيح رأيكي ابن عصفور ذات ولي وليس كما ذكر المهم الثانية نون التوكيد الخفيف الواقع بعد الفتح نون التوكيد لندعي فتحك قوله تعالى لنسفعا لنسفعا بيش كيف فتحت ولا يكون وقف الجميع عليهما بالالف ولا يكونا لنسفع قال الشاعر وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا شاهدا لك والله فاعبدا فالله فاعبودا منتوشدا وتألف حين الوقف أصله أعبودا أما شاعر الأعشاء ميمون بن قيس أما ذكر ذبوك مدحي في غنباري فائبك صلى الله عليه وسلم قريش نيعنيشت أما مدحي في غنباري صلى الله عليه وسلم بكاد لذلك لانه وإياك ان لا تقرب ان ولا تعبد الشيطان والله لك ان عبدا الثالثة ان تنوين الاسم المنصوب تنوين الاسم المنصوب رأيت زيدا ان يكون لك ان يكون لك ان في حين تنوينا لا شرح يجب في الوقف قلب النون الساكنه اذا لا قصد نون ساكنه يعني بل نون تركيز نون ساكنه تنوين الاسم المنصوب هل في اللفظ دون الخط الثالثة تنوين الاسم المنصوب نحو رأيت زيدا هذا وقف عليه العرب بالالف الا ربيعه فانهم وقفوا على نحو رأيت زيدا بالحذف قال شاعرهم الا حبذا غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبي بها هائما دنف عيسى عندما زيد رأيت زيد رأيت زيد تمام حذف ألا حرف استفتاح فكوت انا حذف افتتاح حبذا جمليك فعليه جمليك فعليه من فعل وفاعل خبر مقدمه غنم ممدوحه ممدوحه في مدح كراوه مبتدا مؤخر حبذا غنم جمله فعليك خبر مقدم غنم وتداعى الا حبذا غنم يعني غنم ممدوح وحسن حديثها وقصد شاكي كشي لقد تركت قلبي بها هائما يعني متحيرا لقد تركت قلبي بها هائما كسك هائما سكرانا يال الشراب سكرانا يال عشر يا لقسيه كمتحيرة بقسيه كوا أو هائمة يعني لا يمشي على وجهه بمنا بوليا روا لقد تركت قلبي بها هائما دنيف يعني مريضا دنيف مريض يعني شاهدك كده سد دنيف سدنيفن أبوابه تا هائما دنفا منصوبة حالة حالة منصوبة بلان الشاعر وقف عليه بالسكون بو لبرويك كاللغيشيا ربيعية ويوقف على إذن ونحو إلى عن ورأيت زيدا بالالفي كما يبتبنا وقشون أنفس لما ذكرت الوقف على هذه الثلاثة ذكرت كيفية رسمها في الخط استطرادا يعني خروجا من أصل الموضوع أو استطرادا يعني مسألة كتاب علمي رسم حقيني بنحو حقيني بنحو وي على استثرا يعني خروجا من أصل الموضوع شوك اصل موضوعك او هي كوقفه وقف حقيب تشيوه يا بزمانه ويا بنحو برام رسمي لا كما يكتبنا او انه شرخناش لبله مساله كتابه اولى حقيقيه بعلم النحو على استثرا فذكرت أن النون في المسائل الثلاثي تصور ألفا على حسب الوقف وعن الكوفيين أن نون التوشيد تصور نونا حرب نونك خوي وعن الفراء أن إذا ان كانت ناصبة إذن أقل ناصبه يعني عامل به كتبت كتبت بالالف وإلا كتبت بالنون اجر عمليكه هو بالالف اجي عملي هنا كده او فرقا بينها وبين اذا الشرطيه والفجائيه اذا شرطية واذا شيء فجائيه اذا شرطيه اسم واذا فجائيه حرف وقد تلخص ان في كتابه اذا عفوا اذا وقد تلخص ان في كتابه اذا ثلاثه مذاهب فكتبت س مذهبين شيء بالالف مطلقة. إيه كان والنون يمكن ان كان تفصيل ان عملت بالألف يكون لم تعمل بالنون وتكتب الالف بعد وعود الجماعات كقالوا, كقالوا دون الأصلية كزيد يدعو لادعي وعود الجماعات يمكن ان يكون الالفه يمكن ان يكون الالفه يمكن لأن اصل كلمه القول قاف ولام قال يقول قالوا ها الفك بس بفرق بلم واو الكواو جمعنا بواو الفعل بيت اصل فعلك دون الاصلتك زيد يد هسه يدعو, يدعو بجمعاتك لم يدعو لقل لم يدعو هيك الف يغني بواو جمعيه لم يدعو بيدعون ولم لم يدعو او بو يزنك اصلا موافي اصليك هو حذف كرا كلاو لبر حرف العينه مبنية لسر حذف حرف العله ومك على علامه السكون كزيد يدعو سبب مفرد يدعو معتل اللام وترسم الألف ياءا ان تجاوزت الثلاث ألف بتي رسمك بياء بياء ما دام اهم حرف بيت بواو رسم بالف رسم ناكله كاستدعى استدعى خي ليست دعويه دعى يدعو الدعوه دعى دال عين الف بك مضارع بيت يدعو استدعى من الدعوه واويه اي ام ياء لكي هنا مادام خي دعى يدعوك ظلام كلتا استفعله ابتا استدعوا وهو كل بيراوي للسيام درش وكوتكوتها بيبري استدعى وهو غي بيا كابوبه الياء المتحرك ما قبل مفتوح تقلبه ألفا بعلم ترسم على صورة الياء ويبزئن الياء وها تو استدعى استدعى والمصطفى سمن من الصفوة الصفوع استف استفوا يا وإشياء استفوا استف استفوا يعني بابي عليها استفوا استفوا استفوا استفعل عفوا افتعل الصرف شنو خاص استفوا استفوا ان جابت استفيا تعرفوا جربوا كاين انطاق مثل اصطف اصطاع تاعكم قطع اصطف اصطفى وا اصطفى على سوره الياء أو كان أصلها اليا، هل الثلاثي بأصل اليا؟ ب مثلا يرمي يرمي ترسم على صوت الياء والف تع، وألفا في غيره أو متجاوز نبت يعني ثلاثي بيت ترسم على صوت الألف شعفة، ب هو أزاني ما دم ثلاثي وبألف رسم كلاوة على صوت الياء يعني أزانيتيا وعويل ولكن هذا هو عصواني ها عصاواني عصواني واو اقرر المهم ترسم على صوت الالف اما هذا العلم رسم حقيبه نحو صفه ونعم يقول لك ان العلم يقول أبوه جانا العلم يقول لك ان العلم يقول لك الفعل بالتاء يعني أجبته بزاني فعلي سям وويا ين جاءية إسنادي كبليتها إس ذلكوا سرما رميتو يعني أملل للصورات وبزاني رما بيع رسمك لو مزينة جنية بس كاسيا بلي رما نازاني أو رمايا أوها أنو ين أوها أنو سليت حربة بس تعيش كويل كنا رميتو أنا جاز عنيك يا ما شيء على صورة يا ما كذا. كشفي كذا رميت وعفوت. أي اسم بشي كشف كذا؟ والاسم بالتثنيت عصويني كعصويني كمجرورة عصويني أوابيع فتييني يا ياية فتى. لما ذكرت هذه المسألة من مسأل كتابتي استفردت. استطردت بذكر مسألتين مهمتين ألا موضعكات شما دلوى إحداهما أنهم فرقوا بين الواوي في قولك زيد يدعو وبينها في قولك القوم لم يدعو ها؟ أمين وجماعي فزادوا ألفا بعد واوي الجماعة وجردوا الأصلية من الألف قصدا للتفريق بينهما أو ألف فارقه الثانية أن من الألفات المتطرفة أو ألفانك أكون كوتايوشا او متطرفه يعني في الآخر ما يصور ألفا عند شان بقى ألف ومنها ما يصور ياء وضابط ذلك ضابطك إيش قاعدك أن الألف إذا تجاوز الثلاثة أحرف يعني ألف عجركوتة شعر ما هو بدر أو كانت منقلبة عن ياء يانهرخو يعبة صورت ياء مثال ذلك في النوع الأول استدعى اصطفى. اصطفى. وفي النوع الثاني رمى هدا الفتى والهدى امانة يا عين وان كانت ثالثة اكرخ سيبو منقلبة عن واو صورة تالفا وذلك نحو دعا وعفا امانه بوشي وفعد دعا يدعو والقفا يا والقف يعني بشتمل والقف ولما ذكرت ذلك احتجت إلى ذكر قانون كاتبان باسكت احتجت إلى ذكر قانون يعني قاعدة كلمة قانون عربينية كلمة دخيلة معربجنية هالدخيلة هاتو تناوز ماني عربيو ويشامبيك دوروشت تاغذر شارستالي جناك احتجت إلى ذكر قانون يتميز به ذوات الواوي من ذوات أليا قعيتك كوانب... أبوابتك أبو يبزنيت فذكرت أنه إذا أشكل أمر الفعلي وصلته بتاء المتكلم، المتكلمي متكلم فيه كان أو المخاطب، فمهما ظهر فهو أصله. هر شيء درش أو أصلقيتي؟ ألا ترى أنك تقول في رمى وهدى، رميت وهديت، وفي دعى وعفى دعوت وعفدت، كابو ووين؟ يعني عين بوان أزاني، أي او فعل أي اسم؟ وإذا أشكل أمر الاسم نظرت إلى تثنيته بك مثنى فمهما ظهر فيها فهو أصله ألا ترى أنك تقول في الفتى والهدى الفتيان والهديان وفي العصا والقفى العصوان والقفوان وما أحسن قول الشافعي الشاطبي رحمه الله تعالى وتثنية الأسماء تكشفها وتثنية الأسماء تكشفها تكشف الأسماء، وإن رددت إليك الفعل رددت إليك، يعني بلك تبتوا، يعني أسننته إلى نفسك، رددت إليك الفعل صادفت منهلة، يعني صادفت مصدره، يعني سرشاوقي دوزيته بذيني شو هاتوا، هو منهلة، يعني العين كان يكيد شارس يعني سرشاوقي، وقال الحليلي رحمه الله تعالى. اذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الخطاب ولا تخف فإن تره بالياء يوما كتبته بياء وإلا فهو يكتب بالألف كما قاعدين فصل همزة همزة اسم همزة اسم بكسر وضم بكسر اسم يعني بكسر وضم وسط وسط وابن وابن من وابنة وامرئ وامرأة وتثنيتهن وتثنيتهن يعني أو كلماني بس من كده اسمه استو ابنو ابنمو ابنو امرا ابنو امرا اقر امرأ ايش تثنيت كد او انا حر همزا كان همزي تشين همزي واصل واثنتين واثنين وثن وثن واثنتين والغلامي ما وصد الغلام تشيها الفلامي غلامة اقرأتن ليبي يعني بس الفلامة يقصد به ال أي الهمزة الداخلة على اللام بس يكون لك ان يكون لك ان لام لك ان يكون لك لام يكون لك ويمون ال... يكون لك الله، يكون لك ان يكون لك في يكون لك ان يعني اقرب ابتداء بكاربيني علي ايمون أي الله اي ابتداء اي وصل كي علي ويمون الله او بكسر في ايموني ايموني عمزة وصل اي نثبت ابتداء افوان تثبت ابتداء وتحذف وصلا لكاتكاكا علي في في في من الله ويمن أقل... الله ما هاد الشخص فيه الشواب واخذته بلان نجا دايبش دا ابو الله ايمن الله وكذا همزه الماضي همزه فعل الماضي بلان المتجاوز اربعه احرف يعني خماسي يان سداسي كاستخرج وسانطلق انطلق افتعل انفعل همزه كان يوسط الشيء الشيء خماسي هيا بذلك الكتب علي أكرم قطع أفعل قطع بس إن فعلوا افتعلوا استفعل خماسي سداسي هل هم مفعل مالذي كانشين زي وصل فاستخرج وأمره ومصدره ساستخرج استخرج استخرج أمركيتي استخراجا هل هم زي وصل يعني هادشي خماسي و سداسي هيا مالديامو امريانو مصدريان همز كاني وصل و ثلاثيش همو امري كي ثلاثي قول مالك اكتب نبي اكتب او رسم كي الفا كسر همزه مقيده سري ادخل بالالف كوف فقط ضمير سر همزه حتى أمري حت شي امري ثلاثيها سر همزينين لا سر ولا اخوار وصله فقط بس حركات دخلية سريعة ضميان فتحي عشان فتحيش مانية لثلاثية ضميان كسريعة وأمر الثلاثي كقتل وغزو يعني اقتل اغزو وغزي يعني اغزي بضميهن يعني اغزي اغزو اقتل بضميهن يعني بضميها حقوا كنتها بضميها لأن هنا ضمير بوع عقل بس مسامحة اكن اخت اغزو اغزي يعني اغزي هل سي همزه كان ضمه وضرب وامشوا وامشوا واذهب بكسر بكسر كل يعني يضرب امشو اذهب او هذا الفصل في ذكر همزه الوصل وهي التي تثبت في الابتداء همزة الوصل اوين لا كانت لاولو دايبني يعني لا الاثار وتحذف في الوصل ولكاتي وصلنا اخذنا والكلام فيها في فصلين الاول في ضبط مواضعها فنقول قد استقر بانهم زي وصل لشنشونه هي ام لا بركن نكتب بركن هيك جابيزا بس شيرشوني تعبتيها فقط في ضبط مواضعها فنقول قد استقر أن الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف. فأما الاسم فلا تكون همزته همزة وصل إلا في نوعين. هم وصل لاسم ما تنهاي دوشوناية. ين. كم الله اسمك ما هي مصادرني؟ أو يشد اسمي سماعية محفوظة حروانية. أسماء غير مصادر وهي عشرة يا عشرة محفوظة. اسم وستن است خويشيا لاصل است همزه كوصل وسته سته يعني الدور السته برام حذفت الهاء وعوضا بهمزه الوصل وسته ها حذف كلاوة تعبس كلاوة بهم زيش وصل يسأ إس جمعي كيف هذا شيء أستاه وابن وابنه وابن من وامرأة واثنان وثناني وثنتاني ويمون ويمن, ويمن ويمن ويمن ويمن الله او همزه همزي قطع همزه قطع غلطها همزه رسمها او قطع لابن كويس تعال نجش بس مساله في بكوتوا ويمن الله في القسم وتثنيه السبعه الاولى او حوتيه كم وهي اسمان استان وابنان وابن مان وامرائان وامرأتان أمانش تثنيش يعني كلها إذا كان نشين حل وصلا. بلى أنا قلت جميعنا أكيد. بول منوت أستح أبيت قطع. وجد أبناء أبناء أبيت قطع. مفردكين مثنائكين شيء وصلا. بلى جمعنا قال الله تعالى فرجل وامرأة وامرأة بخلاف الجمع فإن همزاته همزات قطع قال الله تعالى إن هي إلا أسماء أه بهم قطع إن هي إلا أسماء سميتمها فقل تعالوا ندعو أب بهم زي قطع أبناءنا وأبناء أبناء المهم أن يقولون شنانية كدأ اسم لا علم رسمي شهر أمانية دأ اسم وتوار النوع الثاني اسماء هي مصادر وهي مصادر الأفعال الخماسية والسداسية كالانطلاق والاقتداء يعني ما مثالا يعني همو مصدر بيت خماسي بيت همزكي وصله سداسي بيت همزكي وصله والسداسي كالاستخراج فأما الفعل فإن كان مضارعا فهمزاته همزات قطع نحو أعوذ بالله وأستغفر الله وأحمد الله وين كان ماضيا فإن كان ثلاثيا أو رباعيا فهمزاته همزات قطع يعني ثلاثي ورباعي قطع أي شيء منه خماس سداسي همزكي في وابو همزي وصل فالثلاثي نحو أخذ وأكل أمان قطعا والرباعي نحو أكرم وأخرج وأعطى وإن كان خماسيا أو سداسيا فهمزته همزة وصل نحو انطلق واستخرج وأما الأمر فإن كان من الرباعي فهمزته همزة قطع أقول الرباعي بو جاء الرباعي ما بس في الصورة بيت يان رباعي مجرد جب من ثلاثين مزيد فيه بحرف واحد بيت يان رباعي مجرد بلاه لبرباسي رباعي في الصورة ما رباعي في الصورة فهمزته قطع كقولك يا زيد أكرم سما في الصورة أكرم عمرا ويا فلان اجب أجب أجاب يجيب أجب فلانا مقطع وأما الحرف او فعل اسم تواب حرف تنهيك شو أو هي السر ال... اللام لامي تعريف وأما الحرف فلم تدخل عليه همزة وصل إلا على اللام نحو قولك الغلام والفرس أو همزي كتشوة السلامي غلام همزك همزي شي وصل والفرس وعن الخليل أنها همزة قطع هل النقل كلا ولا خليل وكتشي همزك همزي قطع عوملت في الدرج معاملة همزة الوصلي قي قطع لا وصل دا لك لك لك يعني وصل دا معاملة همزه وصل تخفيفا لكثرة الاستعمال لا الزور بكارديت أجنا لا أصل شيء قطع كما حذفت الهمزة من خير وشر في الحالتين للتخفيف وكل خير وشر دا حذف كده سخير خير خو أخيرا شر أشر اسم تفضيلة. بلام اوند دب كان هاتو خير وشر. هم كاني حذف كلاو. هم زاي اخير وأشر حذف كلاو. هم قطع قطعي أليش هم زكي تخفيف قطع كلاو. بلام أم صحيحني صحيح. صحيح هوايك هم زك هم زاي وصلة. عوج مشهورة. وبقية الحروف همزاتها همزات هم قطع نحو أم وأو وأن الفصل الثاني في حركة همزة الوصل همزة وصلت شو أنت حديك ان أن منها ما يحرك بالكسر في الأكثر وبالضم في لغة ضعيفة وهي وهو اسم همزة وصل يا, يا كسر وقد أشرت إلى ذلك بقولي همزة اسم بكسر أو ضم بكسر, بكسر أو يعني قسم دعوة ومنها ما يحرك بالفتح خاصة هشمانة تنهاب فتح تحريك كريت وهي همزة لام التعريف ومنها ما يحرك بالفتح في الأفصح بفتح رسم كريت وبالكسر في لغة ضعيفة وهو أيمون المستعمل في القسم في قوله ايمن من الله اگر ابتداء بيخواني توفت حكا ايمن من الله لا وهو اسم مفرد مشتق من اليمن البركة لا جمع يمين ايمن من افعلني كجمع يمين خلافا للفراء قسم اسمك مفردة لسلوزني افعلني كجمع تكسيرا وقد أشرت إلى هذا القسم والذي قبله بقول بفتحهما أو بكبس بكسر همزة أيمن ومنها ما يحرك بالضم فقط هشمانه ما تحريك شي بضم وهو أمر الثلاثي إذا ضم ثالثه ضم متصلا همزة يوصل معناه بضم ما تحديك كري أجر سهم حرف فعلك ضم ما ضم كي بيت اصل بيت يعني حركي اصل فعل بيت نحو اقتل يمكننا اصل خشيا تقتل يعني انت تقتل أقتل اكتب تكتب تدخل ادخل ودخل تحت قولنا متأصلا نحو قولك للمراه يا أغزي يا هندو لان أصله أجزوي، آه، أجزوي، بضم الزاي وكسر الواو أو هاي اخوي أخوي فاسكنت فأسكنت الواو للاستثقال، للاستثقال ثم حذفت لالتقاء الساكنين ثم كسرت الزاي لتناسب الياء. أصل خوي أجزوي شو أنا؟ أغزى بضم الزاي وكسر الوا، أجر واو كبت كشي واو كبت كتا ساكن، بلي اغزي واو قد كده ساكن، أنجاب فيش فيش واو كبت كده كسر، ثم حذفت لالتقاء الساكنين واو قال جاليا ثم كسرت الزاي زاك كضم أي كسرة كنت واقف حذف كد ياق موتوا ياق تقتضي يا تناسب اليا يا مع الكسرة ثم كسرة الزاي لتناسب اليا وقد أشرت إلى هذا بالتمثيل بغبي يعني أعم بعسك الكدم الله يتناول بإشاراتك كديميك من أغزي ومثلت قبلها بأغزو لأنبه على أن الأصل أغزوي بالضم بدليل وجوده إذا لم توجد يا المخاطبة وخرج عنه نحو قولك امشو ام امشو يقول امشو نالي امشو نالي امشو وليس سيامك سيامك ضمي بو برخي مشى يم ها مشى شي مشى يمشي مشا يمشي, يمشي كسره هنا بس تدري على شي مشى يم يعني يمشون وييمشيون يمشيونا ان جاء والله تي بي شوا يمشون يمشون كاتيكه كا هيني اكيد كاتك فعلي أمر يدرسكي أي جرينتو سر أصل يمشيونا يمشيونا يمشيونا سهام حرفية كيا ها سهام حرف شينكا شينكا يمشي كورنكا شينكة يمشي مادام دم كسر يا أمرك بكسره. ام بكسر ام باشين كش يم إمشو إمشو الا يم شو يم بوشوا فانه يبتدأ بالكسر لان اصله امشيو امشيو بكسر الشين ويا وضم ليها امشيو فسكنت الياء يعني امشي بوشيو امشي ياك ساكنة. فسكنت فساكنت الياء للاستثقال چونك يا كضم لثريبات يعني ثقيل قلسة بويا ابي ساكنتين ثم حذفت يعني الياء لالتقاء الساكنين فكدمان السكون وواو ساكنه ويا ايش ساكنه يا حذفه ثم ضمه الشين ادي شينكاين ضمه لتجانس الواو يعني لبروا ضم واو هات واضميه خينا بيشي ولتسلم من القلب يا أن بوأيكه لبيشي وكسرية واو كنبيته شيء نبيتها يعني واو ك ولتسلم الواو من القلب يا أن شنكا واو ما قبل مكسورة بيتها يا ولهذا مثلت به في الأصل لما لما يكسر مع التمثيل بضرب للتنبيه على أنه من باب واحد وإنما مثلت بإذهب دفعا لتوهم من يتوهم أنهم إذا ضموا في مثل اكتب وكسروا في مثل اضرب فينبغي أن يفتحوا في مثل اذهب اذهب يعني الله شرط نية اكتب بظمبه اضرب بكسره اذهب بفتحه ببلي اذهب بفتحه نية اذهب ليكونوا قد راعوا بحركة الهمزة مجانسة حركة الثالث او شيو النية او بس لا شفت ياها بس لا ضمو كسره يعنينا فتحه ثلاثيكي همزي واصل كي هربكي هربكسره اذهب وإنما لم يفعلوا ذلك عبون الموت اذهب بو لان لا يلتبس بالمضارع المبدوء بالهمزه في حالة الوقف سبون هنا اذهب اذهب وقف السريكه كا اذهب اذهب وقف أذهب اذهب ها ويا ابوشي اذهب بفتح ويا اذهب لا أم بروي أمر التباس فعل امر همزية إذهب بكسر ولو ولو سهم حرفك يش فتحه أذهب فعل أمر ألين إذهب لبر لا مضارع مبدوء بالهمزية لحالتي وقفرون دا حمزي وصل فعل أمر ثلاثي ألين ومنها ما يكسروا هو أشمن هل ألين هل يفعل ما يكسر لا غير وهو الباقي وذلك أصل الباب وهذا آخر ما أردت إملائه على هذه المقدمة يعني وهذا آخر ما أردت شرحه على هذه المقدمة يعني على المتن وقد جاء بحمد الله مهذب المباني مشيد المعاني محكم الأحكام مستفى. مستوفى الأنواع والأقسام مدحي شرحكها مهذب المباني تهذيب وتنقيح كلاوه وشتي زيادة يعني تنطوله حمور روكاني جوان شرح كلاوه محكم الأحكام لزهر لا. حكمي قدلاوه اتقاني تيايا حمور جواركان ومقسمة تيا, تيا هاتوا تقر به عين الودود كسي دل صوز تاوي بي دل خوشة بيو تاوي قشة بيو دل يسفيس وتكمد به نفس الجاهل الحسود اللي زمان نشى حسود ها ها كين بوا تكمد تكمد به نفس الجاهل يعني كوروا بيت كوروا بون داخلان أواشيا. نفس تكمد به نفس الجاهل الحسود ان يحسدوني فاني غير لائمهم اجر حسدين يتبن من لو ما انك يعني ان تشتيوا ام عنيان يعني كجعركسك خوان نعمتك في يعني خلق حسدي في او بوين في غمدي خاصه مس محدثك فر ماشي بين مصححين ومروع فندق علماء تضعيفك عندك تعسيد الصحيح يا كان على حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود إن يحسدوني فاني غير لائمهم قبل من الناس أهل الفضل قد حسدوا كسك خاشتك داوبي مفضل عليه بيت قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي به دبع هربر دوان بي مشتاب. حسدي بنو منش شهر فضل ما بي. ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا زور بشمان بويك والا هي برامر بيتر أمر إلى أنا الذي يجدوني في صدورهم من خل حسود بأوادل أوان من قرسم داخل بضلي أوان. لا ارتقي صدرا منها ولا اردو يعني من من لم حضناتهم دش لا ارتقي صدرا الصدر يعني الانصراف عن الغير. يعني من من شيبكم. مثلا. توه حسدي من كذي وكملام لا أرتقي صدرا منها يعني لا أرتقي خروجا من منها ولا أردو يعني ناتواني برونو نية الله العظيم أرغب أن يجعل ذلك لوجهه الكريم مصروفا وعلى النفع بهم موقوفا وأن يكفينا شر الحسادي وأن لا يفضحنا يوم الأشهاد بمنه, بمنه وكرمي إنه الجواد الكريم التواب والرؤوف الرحيم الوهاب والحمد لله وكفى وسلواته على محمد وآله وصحبه وسلم المصطفى ففر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين يوم الأحد ليلة رجب سنة 1779 أما هي نساخة وبجانبه لكاتي كأم نسخة هياك ملكه من فضل ربه ذي الجلال الحاج خالد بن محمد الحبال بالشراء الشرعي يعني نسخة كريوة من عبد الحي القناوي بعشرين قرشا سنة 1280 أتى يوين الصاخ كان، قال أبو رجاء مشيخ محمد محدينا محمد محدين ابن الشيخ عبد الحميد ابن الشيخ إبراهيم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وجعلهم عندهم عن النبيين والصالحين الشهداء. قد تم بحمد الله تعالى وحسن توفيقه مراجعة هذا الكتاب والكتابة عليه والكتابة عليه وحسن تنسيقه في ضحوة يعني في ضحا. يوم الخميس السادس من شهر شعبان المعظم من عام 1355 من الهجرة الموافق لـ 22 تشين الأول سنة 1936 الميلادية وأنا أسأل الله تعالى أن ينفع به كما نفع بأصله وأن يجعله مقصودا به وجهه الكريم ليكون لي حجة يوم الدين آمين يمشتن هاق سعوان نقل ما شاء الله أوليان كنت ميجنالي نعم صلى الله على محمد